وظنوهم ان حصولهم التي شيدوها مانعتهم من باس الله وعقابه فجاءهم باس الله من حيث لم يقدروا مجيئه حين امر رسوله بقتالهم واجلائهم من ديارهم وادخل الله في قلوبهم الخوف الشديد يدمرون بيوتهم بايديهم من داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون ويدمرها المسلمون من خارجها فاتعذوا يا اصحاب الابصار بما حل بهم بسبب كفرهم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 ما قطعتم معشر المؤمنين من نخلة لتغيضوا أعداء الله في غزوة بني النضير، أو تركتمها قائمة على جذوعها لتنتفعوا بها فبأمر الله وليس من الفساد في الأرض كما زعموا وليدل الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء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 هو الذي رده الله على رسوله من أموال بن النظير فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبل ولا أصبتكم فيه مشقة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقد سلط رسوله على بن النظير ففتح بلادهم بغير قتال والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء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 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح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 ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة ومن يقه الله حرص نفسه على المال فيبدله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه والنجاة مما يرهبونه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان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 يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم فلن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن تضامنا معكم ولا نطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم هو الله يشهد إن المنافقين لكذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا والقتال معهم إذا قتلوا لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم وإن قتلوهم لا ينصرونهم ولا يعينونهم ولئن نصرهم وأعانوهم على المسلمين ليهربون فرارا منهم ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك بل يذلهم الله ويخزيهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلكم أيها المؤمنون اليهود مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار أو نوراء جدران فهم لا يستطيعون مواجهتكم لجبنهم باسهم فيما بينهم قوي لما بينهم من العداوة تظن أنهم على كلمة واحدة وأن صفهم واحد والواقع أن قلوبهم متفرقه مختلفة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 وذلك جزاء الظالمين فكان نهايه امر الشيطان ومن اطاعه انهما اي الشيطان المطاع والانسان المطيع يوم القيامه في النار ماكثين فيها ابدا وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لانفسهم بتعدي حدود الله